خرج وابوه في شغل شغل يجري قد اوكل امر بنيته ورماه بك في السوق اختي الكريمه ونحن نقدم لك هذه الماده عن السوق وخروجك اليه نامل ان لا تتصوري باننا ضد خروجك الى السوق مطلقا او نريد منعك من التبضع والشراء ابدا والله فنحن نعلم وندرك حاجتك لشراء ما ترغبينه لنفسك او لغيرك لكننا نود ان تكوني متميزة حتى في خروجك الى السوق اجل نريد ان نراك في السوق بعيدة عن مواضع الشك والريبة فانت المرأة الخيرة التي خرجت من بيت طيب مبارك فعلمت ما يليق وما لا يليق وتجنبت كل ما يثير حولها الظنون من قول أو فعل أو مظهر يا بنت الإسلام استمعي نغما نشدوه باشفاقي صوني بحيائك مملكة من شهد جمال دفاقي الدرة أنت فلا تدعي كفا تمسسك بلا واقي كم خان الحسن من امرأة تتجرع كأس الحراق وتعب أصابعها ندما في السوق جنته يد الساقي كوني بالحشمة شامخة بجمالك فوق الأعناق كوني حورية جنتنا في الخلد جوار الخلاقي يا نور الليل وبهجته يا بسمة فقر المشتاق ما طاب الحسن من امرأة ترميه بوحل الأسواق بل الحسن ورؤة يكسوه جمال الاخلاق لماذا تذهبين اختنا المستمعة الكريمة قبل ان تضعي قدمك على عتبة السوق هل لا سألت نفسك لماذا تذهبين اتراك تخرجين لحاجة ملحة ام ان الخروج الى السوق بات أمرا اعتياديا تفعلينه وإن لم يكن ثم حاجه إليه فإذا شعرت بملل حاولت قتله بالتردد إلى السوق وإن أحسست بطول وقت قلت السوق يمضي ساعاته ويزجيها وإن سمعت بموضة جديدة حاولت لاهثة ألا يسبقك إلى شرائها والاطلاع عليها أحد حتى ولو كلفك البحث عنها جهدا ووقتا ووقوفا على عتبات أسواق كثيرة وكأن بضاعة السوق وموديلاته وألوانه أصبحت همك الذي تنامين معه وتستيقظين عليه أو نسيت أن هذا الوقت الذي تتفننين في تنضيته وإزجائك هو عمرك الذي ستسألين عنه يوم تعرضين على الله الحياة يا أخية قصيرة وإن طالت فاحرصي على اغتنامها بما يرفع أسهمك عند الله ويعلي درجاتك في الآخرة تذكري جيدا قبل أن تذهب للسوق أن الشيطان ينصب رايته في الأسواق فقدمني ظ الله جل جلاله على هوى نفسك ورغباتها، ثم أرجو أن تسأل نفسك هل هناك ضرورة للذهاب وما هي الضروره وهل يمكن الاستغناء عن ذلك اقول ذلك لك ليس من باب الاقتصاد فحسب كلا انما حتى لا يتحول التسوق من حاجه الى عاده فهذه الدنيا بصخبها وضجيجها ليست الا ومضه عابره ما تلبث ان تنتهي وتفنى مع جميع اللذائذ والشهوات ولا يبقى لك ايتها الكريمه من هذا المتاع المغري الا خمسه اثواب هي كفن المراه الذي تودع به دنياها فتذكري ذلك جيدا حينما تضعين قدميك على عتبه السوق وتجنين بنظرك في أمتعة ومحتويات ثم تفهمي أن السوق موضع لقضاء الحاجات وليس لإباعة الأوقات على, على, على عسبه السوق. السوق اختنا الكريمة قبل أن تخرجي إلى السوق حدد هدفك من الخروج إليه وتذكر المحلات التي تظنين أنك ستجدين طلتك بها فهذا يوفر عليك الجهد ويختصر الوقت ثم تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وقوله عليه الصلاة والسلام لا تكن أول من يدخل الأسواق ولا آخر من يخرج منها ففيها بعض الشيطان وفرغ. اختنا الفاضلة لقد اسفنا وتألمنا ونحن نلمح نساء لا يطيب لهن الحال حتى تبعثر الواحدة منهن وقتها بل وتبعثر مالها في السوق وكأنه لا يليق بالمرأة ان تحتفظ بمال ولربما ابحرت بها سفينه الزمن الى يوم تحتاج فيه مالا مارست بعثرته في السوق فاحفظي مالك فهو لك وحدك ولا تثقلي كاهل وليك بما لا يحتمل ولا يطيق فليس ضروريا ان يفتح في البيت فرعا للسوق فكوني واعيه عاقله ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسولا